إذا صيحة طائِ أيها المسلم جاهد هيا هيا لا تطاعس القتال هو فاذا صيحة طائِ أيها المسلم جاهد هيا هيا لا تطاعس القتال هو اتركا كل الخوالف وادع عن اغلى المعارض هيا بالتقوى تزود وعلى الكفر تمر و اتركا كل الخوالف وادع عن اغلى المعارض هيا بالتقوى وتزود وعلى الكفر تمر اصرخ اني المجاهد اني ماضل لاجاهد فبلادي ممزقوها والعقيدة قيدوها ودياري هدموها إني ماضي مثل خالي فبلاده مسقوها والعطيلة قيدها وادياره دموها إني ما مثل خالب بين لحن الراجمات وصهل الصافنات وصليل الصالمات إني ما مثل خالب بين لحن الراجمات وصهل الصافنات وصليل الصالمات إني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 سوف تستيقاد مائي سوف يمعك إيمائي إني ما ظلّي أحارب كل غدار وكاذب إيها الأحباب هبو وندائي فلتلبو إني ما ظلّي أحارب كل غدار وكاذب إيها الأحباب هبو وندائي فلتلبو أيها الهرم تقدم. Haiya ya sendeed radeh Al-Shari'ni temadad Inni magin chattah ancak Au-yewaruni shahida Haiya ya sendeed radeh Al-Shari'ni temadad إني ماض حتى أمصر أو يواروني شهيدا عندها أحيا سعيدا أيها المقدام أقدم خاسر من كان أحجم وصرخا إني مجاهد إني ماض لأجاهد أيها المقدام أقدم خاسر من كان أحجم وصرخا إني مجاهد إني ماض لأجاهد إني واضٍ حتى أنصر أو يواروني شهيدًا إني واضٍ حتى أنصر أو يواروني شهيدًا إني ما حتى أنصر أو يواروني شهيدا إني ما حتى أنصر أو يواروني شيئا إني ما حتى أنصر أو يواروني شيئا إني ما حتى أنصر أو يواروني شيئا